الدعاء عند افطار الصائم يقول ذهب الظمأ واكتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ويقول اللهم اني اسالك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي